ايجاتك يالذي تحرسني عينا عساها يالولي يا تسلم يمينا ايجاتك والعتباني وبانا يا من المجد رب جبينا ما حد غيرك يا عمي في حش دا إليا عريج تجلب الماء لعبد الله خير ما حد برك يا عمي في هالشده الي يا اريدك تجلب الماء لعبد الله خير ما تنظر لهينازع على راس المنيع ما على راس المنيع على جفيح ملكا واني يصعب عليا واني يصعب عليا واني يصعب عليا نلعنك يا نور عيوني في دواء على دموعيش أبد ما عندي قواء ودا جفت يا نابع المرواء دفيض بصارمي يا سكن نخواء لعنك أجل بالماء يا سكن وما أبالي نوقت عو يميني يا مظلمة وشمالي لعيني جيت أجلي بالماء يا ساكنة وما أبالي نوقت عو يميني يا مظلمة وشمالي أنا ساق العطاشة وتشهد لي فعالي أنا ساق العطاش ولا تشهد لي فعالي ما ترهبني المني ولا تزعزع نضالي ولا تزعزع نضالي ولا تزعزع نضالي ya yeah. يا عم ما عرفت جنبك الخا وكل همي اذن بتعاتها ليك فوق عليك اتكاثرت يا عم الاسفور بخري من نهر الطول شو اعوف الماء وانسا ولد هن فيلك يا بفاضل يا حماي الضعين احوف ما ينسى ولا تهنى بمعينات في يا مفاضل يا حماي الضعين اذا تتركني وتشيل من غير ابن اريدك تروي عيناي يا من تحرسني عيناي شاعر سلمان الكراني